وهو القدر لقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال والايمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجه على ما ترك من الواجبات او فعل المعاصي يعني لا ياتي ترك الصلاه ويقول قدر الله علي ترك الصلاه ولا السارق يقول قدر الله علي السارق وقد رويا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امسك بسارق ليقطع يده فقال يا امير المؤمنين انما سرقت بقدر الله يحتج بالقدر فقال له عمر بن الخطاب ونحن نقطع يدك بقدر الله فلا يحتج بالمعصيه او بالذنب بالقدر قال تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فيحتجون بايه بالقدر كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باءسنا قوله تعالى حتى ذاقوا باءسنا دليل على ان القدر ليس بحجه لانه لو كان حجه ما ذاقوا باس الله وعذاب الله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يعني هل عندكم كتاب هل عندكم من بيان هل عندكم من حجه تبين ان الله تبارك وتعالى كتب لكم ذلك او عندكم حجه وبرهان على هذا وهو احتجاجكم بالقدر الجواب طبعا ليس هناك لهم حجه يقول الثاني قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فكان الله عزيزا حكيما ما الدليل هنا يقول ولو كان القدر حجه للمخالفين لم تنتفي بارسال الرسل لان المخالفه بعد ارسالهم واقعه بقدر الله عز وجل معنى كلام الشيخ ان الله تعالى لما ارسل الرسل ارسلهم مبشرين للصالحين ومنذرين للطالحين لئلا يكون للناس حجه اذا ضلوا لا يقول لا يقولون لماذا لم ترسل الينا رسولا مش كده طيب فمعنى انهم ليس لهم حجه فمعنى ذلك ان القدر ليس بحجه لهم القدر ليس بحجه للمخالفين طب لو كان القدر حجه كان يبقى في فائده من ارسال الرسل ها لان القدر سواء ارسل الرسل او لم يرسلهم الله عز وجل تكون المساله واحده لكن المساله بخلاف ذلك فالله تبارك وتعالى ارسل الرسل ليبينوا الحق والباطل ليبينوا الهدى والضلال والعبد يختار بارادته وما شيئته ما يرى من الهدى او الضلال وليس في هديه وضلاله اجبار من الله عز وجل انما هو علم الله السابق انما هو علم الله السابق واضح يا جماعه طيب الثالث ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر كل ميسر ميسر اي لما خلق له ثم قرئ قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وفي لفظ لمسلم فكل ميسر لما خلق له فهذا دليل على ان الانسان لا يتكل على القضاء والقدر لا يتكل على القضاء والقدر صحيح ان هذا الامر قد فرغ منه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قبض الله قبض فقال الى الجنه ولا ابالي وقضى قال الى النار ولا ابالي وقد خرج صلى الله عليه واله وسلم على اصحابه ومعه كتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان قالوا لا الا ان تخبرنا يا رسول الله قال اما هذا للذي في يمينه فهو كتاب باسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم وان هذا للذي في يساره صلى الله عليه وسلم فكتاب اهل النار فيه اسماءهم واسماء ابائهم وقبائلهم قالوا الا نتوكل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له او قال بيده هكذا ونبذها فريق في الجنه وبيده اليسرى هكذا وفريق في السعير طيب الامر فرغ منه طب فيما العمل فقال صلى الله عليه واله وسلم فان اهل الجنه يعملون باهل الجنه اي في اخر ايامهم وان عملوا ما شاء بين ذلك ما شاءوا بين ذلك او كما قال عليه الصلاه والسلام يعني صاحب الجنة الذي كتب أنه من أهل الجنة يوفق لعمل أهل الجنة حتى وإن فعل المعاصي في وسط الطريق والدليل من الواقع يا جماعة نرى الرجل في غاية الظلم والفسق والفجور والعربدة صحيح ولا لا فنظلم الناس أنه من أهل الناء فإذا به يهتدي ويكون إمام مسجد وخطيب وداعية إلى الله عز وجل نرى في هذا في الوقع للا فيوسر لعمل أهل السعادة وإن كان عمل بعمل أهل النار قبل ذلك وتذلك نرى مثلا رجل صالح يصلي ويصوم ويرتاد المساجد وفجأة ينقلب حاله فإذا به يشرب المخدرات والمسكرات ويصبح ويعيش في الارض فسادا نرى هذا في الوقت ولا لا اه فالعبد لا يعلم ما الذي كتبه الله له هل كتب له انه مهتدي ولا ضال انت لا تدري فمن اجل ذلك اعمل من اجل ذلك اعمل فان الله عز وجل سيسرك لما خلقته له من الجنه او النار خلاص يا جماعه واضح الرابع ان الله تعالى امر العبد ونهاه ولم يكلفه الا ما يستطيع قالت تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه وهذا باطل يعني يا جماعه الشيخ يقصد يقول ايه لو ان الانسان مجبر على الكفر وانه ليس مختار مجبر على السرقه وانه ليس مختار مجبر على الزنا او القتل وهو ليس مختار يكون قد كلفه الله عز وجل ما يطيق ولا ما لا يطيق ما لا يطيق يبقى هذا ينافي قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها فليس بوسع الانسان وليس له خلاص إذا فعل فعلا أجبره الله عز وجل عليه من غير اختيار له فبهذا يستدل الشيخ على أن القدر لا يحتج به في فعل المعاصر طيب الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوب لا يعلم به وليس له الا بعد وقوع المقدور واراده العبد لما يفعله سابقه على فعله فتكون ارادته والفعل غير مبنيه على العلم منه بقدر الله وحينئذ تنتفي حجته بالقدر اذ لا حجه المرء فيما لا يعلمه كلام الشيخ معناه يا جماعه الرجل سرق يقول قدر الله عليه السرقه نقول له هل علمتك او قرات في الكتاب المحفوظ انك من اهل السرقه ها حد يلم اذا كنت قاتلا فهل علمت او قرات في كتاب الله المحفوظ انك مكتوب عنده قاتل هل الجواب لا اذا انت لا تعلم ما تفعله هل هو مكتوب او لا فلا ياتي ظالم ويقول كتب الله علي ان اكون ظالما من الذي اضراك هل اطلعت الغيب فرات اسمك في عداد الظلمه او الفسقه الجواب بالطبع لا ليس هناك احد يعلم ما كتب له عند الله عز وجل فان هذا من الغيب الذي لا يطلع عليه احد من الخلق ولا حتى الرسل قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام يا الله يمره ان يقول ذلك فمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر خير خلق الله ولا يعلم ما كتب الله له فهذا دليل على انه لا يحتج بالقدر لانه لا اطلعنا عليه لا اطلاعنا عليه نعم مكتوب نعم مكتوب السادس انما نرى الانسان يحرص على ما يلائمه في امور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه الى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدو له بالقدر فلماذا يعدل عما ينفعه في امور دينه الى ما يضره ثم يحتج بالقدر الشيخ عايز يقول يا جماعه الرجل يخرج من بيته للتجاره ياخذ ماله ويحترز ثم يذهب فينتقي افضل العروض عروض التجاره حتى يربح الرجل يخرج من بيته مريض يذهب الى افضل الاطباء لماذا اه يطلب العلاج طيب لماذا في امور الدنيا انت تفعل هذا وفي امور الاخره انت لا تفعل هذا فتذهب الى المساجد وحلقات العلم ودروس اهل العلم والقراءه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ها المساله واحده فلماذا في امور الاخره تقول قدر الله علي كذا طيب يقول ان المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات او فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص فاخذ ماله او انتهك حرماته ثم احتج بالقدر وقال لا تلومني فان اعتداءي كان بقدر الله لم يقبل حجته يعني راجل اللي بي دايما يقول لك ايه كتب الله عليا ان اكون سارقا وده قدر الله عز وجل عليا لو انه مسك سارق بيسرق بيته مثلا ماذا يفعل بيعمل له ايه يسيبه مش هيسيبه ليه مش هو برضه ربنا قدر عليه السرقه ها فهمتوا مقصد الشيخ يعني هذا الذي يسرق نقول له لماذا تسرق قدر الله عليه السرقه عامل لكوا ايه فاذا راى لص في بيتي امسك به ها حضرتك عارف ليه مقصودها دي مراقبه تمسك بيه لماذا ان هذا الرجل قد قدر عليه السرقه ايضا فلماذا تنومه ادامش انا لو ده انا اقتله خلاص يا جماعه يبقى الاحتجاج بالقدر غير صحيح احتجاج بالقدر على المعصيه غير صحيح طيب واحد يقول لي حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو ان الله تبارك وتعالى ان ان ادم عليه السلام لقي موسى وقال انت ابونا ادم الذي خلقك الله بيديه ها فاخرجتنا من الجنه مش ده كلام سيدنا موسى لادم يقول له انت الذي اصطفاك الله عز وجل وخلقك بيديه خيبتنا واخرجتنا من الجنه فقال ادم عليه السلام انت موسى كليم الله الذي خط لك التوراه بيده قال نعم قال اتعيرني او اتلومني على امر قد قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه فاهمين يا جماعه يعني موسى يقول له انت الذي خيبتنا اكلت من الشجره فكانت هذه المصيبه سببا في خروجنا من الجنه ادم قال له انت كلام الله الذي كتب لك التوراه وخطها بيده قال نعم قال اتلو مني على امر قد قدره الله علي قبل ان يقول يخلق ان يخلقني باربعين سنه واحد يقول ما هو موسى بيحتج على ادم وادم بيحتج على موسى ان هذا قدر مكتوب فيبقى اللي يجي يسر و يقول انا قدره الله عليا ده زيه زي ادم نقول له لا نقول له ايه لا لا ليه الفرق هو بيقول له ما تلومنيش على حاجه قدرها الله عليا مش كده كذلك السارق ما بقول له انت سارق يقول المتلوب ليش أنا سرقت بقدر الله فهل كلام آدم يساوي كلام هذا السرق ولا ليه يساويه طب ليه ليه يساويه لا أنه يساويه أنه آدم أحتاج على المصيبة وليس على المعاجم أحسنت احتاج على المصيبة طيب ايه ثانية ممكن عشان من الشيء من آدم عليه السلام الدميات ينزل عليه الشراعي المطبخ لا الشراعي المطبخ لا لا لا لا لا نزل له أمر مباشر لا تأكل من الشجرة فلا كلامينها هم طيب يا جماعه الاحتجاج بالقدر ينفع في موضع ويضر في موضع اخر ينفع اذا احتجاج به بعد وقوعه هو كان اكل من الشجره ولا وفقو خرج من الجنه ولا لا خرج منها طيب وتابع الى الله عز وجل صحيح طيب وما لقيم تبقى الاحتجاج بالقدر يا دور ده شيء مضى يعني هو بتكلم في شيء ايه مضى هو اكل من الشجرة وخرج من الجنة وانتهت القضية فبتلوموا ليه هذا امر قد قدره الله عليه ووقع له التوبة وانتهى الامر ماذا كده طيب اما ان تحتج بالقدر على شيء في الحالي او في المستقبل ده لا يقبل هذا يضر ما بتصليش ليه في في الحاضر ما بتصليش ليه يقول لك انا قدر الله علي الا اصلي رايح تسرق ليه ربنا قدر علي السارق يبقى الاحتجاج في الحاله او المستقبل بالقدر لا يجوز يبقى احتجاج ادم عليه السلام انه حاجه ادم موسى عليه السلام يعني اللي غلب مين في المحاجه ادم لانه كان بيتكلموا في مساله فائته مساله فائته لكن هذا الذي يحتج بالقدر على ما هو ات في المستقبل لماذا تذهب لتسرق هذا البنك مثلا يقول لك هذا امر قدره الله عليه لا في هذه الحاله لا يحتج بالقدر طيب يا جماعه اي سؤال في مساله القدر اي سؤال اتفضل يعني لو حصل كان صار او عمل مصيره المصير ثم كده هل يجوز ان نقول له اللي كان حاصل منك بالفرض ايه يقول كان قدر هي اخذ بيه لا هو قدره الله عليه وتاب وتاب ان احنا بنتكلم على ما هو اتى الذي يترك الواجبات او يرتكب المحرمات في الحاله او في المستقبل ويقول محتجاً على تبرير فعله ان هذا قدر الله علي هذا هو الذي ينكر خلاص ما هو قدر لكنه تاب الله عليه منه خلاص يبقى الـ الـ الـ الـ الـ لا مش حجه ليه هو خلاص وقع القدر عليه بانه فعل كذا خلاص تاب الله عليه فتاب ثم تاب عليه فهدا مش كده وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا خلاص مساله انتهت لكن رجل سارق يريد ان يسرق يسرق في الحال وفي ال وفي المستقبل ويقول لك هذا قدر نقول له لا خلاص ايوه اتفضل يعني هو قول الفصل ان ان الانسان يفوز في في المصيبه اللي حصل في المصيبه هذا قدر الله احسنتم قدر الله عز وجل علي هذه المصيبه وهي خروجي من الجنه خلاص لكن بالمعصيه ها وقع عليه القدر طبعا وقع عليه القدر انا وقع عليه القدر ان الزور اللي جته بالطور مش القدر المصيبه لا هو المصيبه التي فعلها هي ايه الاكل من الشجره مش كده هذه هي المعصيه مش دي المعصيه طيب لما اتضح له ان ابليس قد غواه وان ابليس هو الذي ضحك عليه ماذا قال ولا تغفر لي وترحمني اكمن الخاسرين فتب الى الله ولا لا. ثم تتب عليه <تصفيق> مش كده اه يعني كده يوم المجلس انا ملوصع عنده ايه اذا فعل شخص المعصم اه لا يعاتب فيه بقى خلاص ماشي اا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب اخ كان بيسال في المساله دي يرفع الله ما يشاء ويثبت وعندنا ادله تثبت انه لا تغيير في قدر الله عز وجل مش كده صح ولا لا لا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون ان ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر مش كده طيب ايه الموضوع يمحو الله ما يشاء ويثبت العلماء طبعا لهم كلام كثير يعني رو يعني ابن عباس انه قال يمحو الله ما يشاء الا الرزق والاجل والحياه والموت بعضهم يقول يمحو الله ما يشاء مما في ايد الملائكة ويثبت وعنده ام الكتاب اي الذي لا يتغير ولا يتبدل يعني ايه المسألة دي يا جماعة كثير من السلف منه عمر بن الخطاب من ابن تيمية وغيرهم يذهبون الى ان الله عز وجل تعرفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صره ان ينسى له في عمره ها ويبسط له في رزقه فليسر رحم <تصفيق> طب ازاي يطول عمره والاعمار مكتوبه اه يصره يصره اه ها يثمر بعده ده يثمر بعده احسنت ذا قول من قول اهل العلم انا بيقولوا ايه من سره ان يبسط له في رزقه او ينسى له في عمره فليصل رحمه وقال المقصود بالزياده في العمر يا جماعه هي البركه فيه فتجد الراجل مثلا يعيش 30 سنه لكن يعمل حاجات واحد ثاني يعيش 80 سنه ما يعملهاش بعضهم قال المعنى ان الله يبارك له في عمره هذا فيسلم من الافات والامراض خلاص وبعضهم بيقول زم الأخ قال قال أنه يذكر بعد موته بالخير فهذا من طيلة من طيلة العمر أو من طول العمر وبعضهم يقول لا إنما إطالة العمر على الحقيقة طب ازاي قالوا أن الملائكة في أيديها كتب عارفين التقديرات تقدير في الازل قدر الله عز وجل في الازل قبل ان يخلق الخلق هذا كان تقدير مش كده وبعدين لما خلق الله ادم مسح على ظهره واخرج ذريته ها فجعل منهم الشقي والسعيد هذا تقدير ثاني وبعدين عندك اذا كان الانسان جنين في بطن امه ده تقدير ايه ثالث ان هو ايه يؤمر الملك باربع كلمات رزقه واجله وعمله وشقيه وسيد ده تقدير ثالث في تقدير رابع وهو ما يقدره الله عز وجل في ليله القدر وده اللي بيسموه التقدير الحولي او السنوي وفي تقدير الايه اليوم الملك يمسك الكتاب ومعاه ان هذا العبد يفعل كذا وكذا وكذا وكذا فالعلماء بيقولوا ايه وكثير من السلف ان الله عز وجل يعطي الكتاب للملك فيه فلان ابن فلان ان وصل رحمه فهو 80 سنه مثلا والا فهو 60 سنه طيب ربنا يعلم هيصبر رحيم ولا ولا ولا لا يعلم؟, يعلم يعلم خلاص يوم يكون مكتوب فين في الكتاب المحفوظ الذي لا تبديل فيه ولا تغيير وعنده ام الكتاب الذي لا تغير فام الكتاب مكتوب 80 سنه لانه ايه فاصر الرحيمه لكن الملك يعرف ولا ما يعرفش الملك ما يعرفش خلاص فهذا هو المعنى وفيه معنى حديث ان لا يرد القدر الا الايه الا الدعاء هذه من اجوبه اهل العلم ازاي بقى ازاي يقول لا يرد القدر ما احنا قلنا يا جماعه يعني الله سبحانه وتعالى هذا الرجل كتبه 80 سنه في يد الملك 60 الى 80 بحسب ايه دعاء هذا الرجل اوصله رحمه يدعو الله ان يطيل عمره ويرزقه رزقا حسنا فيستجيب الله عز وجل له دعاء واذا كان مخلصا فيكون المقدر الذي محيا هو الذي في ايد الايه في ايد الملائكه اما الكتاب المحفوظ الذي هو عند الله عز وجل فهذا الكتاب لا تبديل فيه ولا تغيير وبكده نبقى نقدر نجمع بين الادله التي تقول لا يستخرون عنه ساعه ولا يستقدمون والادله اللي بتقول ايه من سره ان يبسط له في رزقه أو, او ينسا له وينسأ له في عمره فليصل رحمه واضح يا جماعه طيب الحمد لله يقول الشيخ وذكر ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع رفع اليه سارق استحق القتل فامر بقطع يده فقال مهلا يا امير المؤمنين فانما سرقت بقدر الله فقال ونحن انما نقطع بقدر الله انت مش سرقت بقدر الله لك ما شئت وايضا نحن سنقطع هذه اليد بقدر الله خلاص طيب وللايمان بالقدر ثمرات جليله منها الاعتماد على الله عز وجل عند فعل الاسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لان كل شيء بقدر الله عز وجل يعني يا جماعه مش السبب هو اللي بينجيك مش الدكتور اللي هو السبب هو اللي بيشفيك لا هذا سبب قد يخرجك الله من المرض بهذا السبب وقد لا يخرجه مش كده ولا ايه مش احنا بنلاقي اتنين في الاتنين بيعملوا نفس العمليه واحد بيموت واحد بيعيش ها فاخذك بالسبب ليس دليل على برئك او ليس هو الذي يبرئك انما الذي يبرئك هو الله سبحانه وتعالى فمن اللي يعرف الكلام ده المؤمن بالقدر الثانيه أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده لأن حصول نعمة من الله عز وجل بما قدر من أسباب الخير والنجاح وإعجابه بنفسه ينسيه شكرا نعمة يعني إذا كان كل شيء بقدر الله عز وجل والنعمة التي أنعمها الله عز وجل عليك هي بقدر الله عز وجل فتشكره أما إذا قلت إنما أوتيت وعلى علم عندي يبقى انتهت المسألة لن تشكر ربك يبقى المؤمن بالقدر ماله شاكر لله عز وجل على نعمه حتى اذا قدر الله عز وجل عليه الشر فانه يوقعه عليه بلطف بلطف انتوا عارفين لو واحد اتضرب بسكينه وبعدين السكينه مثلا يعني يبقى بينه وبين الرئه 2 مللي ها هو الطعنه دي شر ولا من الشر شر لكن جاء فيها لطف الله ها فما مسدش الرئه او ما مسدش القلب يبقى ده لطف من الله ولا لا ده لطف من الله الثالثه الطمئنينه والراحه النفسيه بما يجري عليه من اقدار الله عز وجل فلا يقلق بفوات المحبوب او حصول المكروه لان قد يحصل لك المحبوب وفيه الشر يعني واحد عايز يتزوج يا جماعه شاف البنت ام عينين خضره وشعر اصفر وقال بس خلاص ما فيش يروح لابوها يقول له لا يروح له ثاني يقول له لا هو بقى يعيش في عقلنه وفي دنكه ويكتئب ليه؟ لانه لم يحصل هذه المراه ولو حصلها لكانت مصيبه وشرب بالنسبه له لكن لكونه لا يعلم الغيب ولا يعلم اين الخير ولا اين الشر فيعمل ايه بيسلم لله المؤمن بقى يقول له يبقى ما فيش خير لعل الخير في غيرها خلاص ولعل راجل يكون تحت يد يدي تحت يده زوجة يريد ان يطلقها هو اصبح لا يحبها وتجد ان فيها الخير كل الخير شرفات سلام يروى انه اراد ان يطلق حفصه فقال جبريل لا تطلقها انها صوابه القواما ها وعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا مش الايه دي في عشره النساء مش كده الايه من اولها بتقول ايه يا جماعه يا؟ لا طيب في سوره النساء بس قول لا مش دي ها طب هو نكمل طيب غلط وعاشروهن بالمعروف فان كرهتمهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا رجل بيكره زوجته لكن لعل فيها خصلة واحدة خير له في الدنيا وما فيها تحسن تربيه الاولاد خصله طيبه ولا لا تصون عيرهه وتصون ماله خصله طيبه ولا لا تكون صواما قواما فتدعو الله له في زوجات بيد ولا ازواجهم في احيانا قال الله عز وجل ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها يعني قبل ان تظهر هذه المصيبه فهي موجوده فين عند الله في كتاب ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور يعني لا تفرح بما اتاك الله عز وجل وتظن ان النعمه في المال والجاه والسلطان والزوجه والاولاد لا لعل هذه النعم في لحظه تنقلب الى نقم يكون الجاه والسلطان وبال عليك وراينا صح ولا لا طيب ويقول النبي عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له اللي مش مؤمن بالقدر بقى ايه لا بيشكر عند النعمه ولا بيصبر عند المصيبه طب بيستفيد لا لا يستفيد طبعا بيتكلم على القدريه والجبريه واحنا انتهينا اليها المرتبه الثالثه من ايه بقى يا جماعه من مراتب الدين من مراتب الدين مش كده مراتب الدين ايه الاسلام والايمان والاحسان خلاص طيب الاحسان ركن واحد وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل وما تتلو منه من قرآن الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه الشيخ يقول ان الاحسان ضد الاساءه وهو ان يبذل الانسان المعروف ويكف الاذى فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه يبذل المعروف لعباد الله في ماله بالصدقه والزكاه صدقه التطوع هذه تقي الانسان مصاريع السوق والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان العبد في ظل نفقته يوم القيامه او في ظل صدقته يوم القيامه كلما كبرت الصدقه كبر الظل كلما كبرت الصدقه كبر الظل في ماله وجاهه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ف الاحسان بالمال بالصدقه سواء كانت صدقه الفريضه هي الزكاه او الصدقه النافله وكذلك الاحسان بالجاه كيف يكون الاحسان بالجاه بعض الناس لهم وجهات فيشفعون لهؤلاء الناس من الفقراء والمحتاج والمح... والمعاويز والم... و... و... واصحاب الح ال... ال... واصحاب الحاجه الى آ... كبار الخلق او كبار المسؤولين فيشفعون عندهم اما في وظيفه مثلا او في اسكان او في غير ذلك فهذا احسان هذا احسان هذه الشفاعه احسان من العبد لاخيه العبد يعني ياتيني رجل وانا اعرف المحافظ مثلا انا يعني محتاج الى سكن ما عنديش سكن ا اذهب به الى المحافظ واتوسط بينه وبين هذا الرجل يكون اسمي في هذه الحاله ايه شفيع انا اشفع لهذا الرجل المحتاج عند هذا الرجل صاحب السلطان او صاحب الوجهه رجل من غير وظيفه اذهب الى صاحب مصنع صديق لي مثلا او يعرفني او لي وجهها عنده فيعني اقول له هذا الرجل رجل فقير محتاج فهذا من باب الاحسان في الجاه الاحسان في العلم وهو بزل العلم للناس ولطلبة العلم ولمن يقبلون على طلب العلم هذا هو الاحسان في العلم وكذلك الاحسان في البدن ان تعين رجل على ان يمر من الطريق او ان تحمل شوكا في او شجره تقطع طريق المسلمين هذا احسان هذا احسان فهذا رجل قد اخرج شجره كانت تقطع الطريق على الناس فادخله الله عز وجل الجنه بهذا الفعل واماطه الاذى من الطريق اما بالنسبه للاحسان في العباده فهي على درجتين او مرتبتين المرتبه الاولى ان تعبد الله كانك تراه يعني كان الله امامك تنظر اليه وينظر اليك هل ترى ان رجلا يستشعر ان بصر الله عز وجل بصر الله عز وجل يلاحقه او هو كانه يرى الله امامه ان يعصيه تتخيل لا تتخيل طب اذا فاتتك هذه المرتبه فان لم تكن تراه فانه يراك فخاف من الله عز وجل انه يطلع عليك ويراقبه حتى ولو اغلقت الابواب كلها فان الله عز وجل مطلع عليك يسمعك ويراك هذه هي المرتبه الثانيه في الاحسان ثم ذكر الشيخ الدليل من السنه وذكر حديث جبريل الذي فيه الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وذكر الايمان وقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخر الحديث ثم ساله عن الاحسان فقال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه هذا هو الحديث المشهور ثم ساله عن الساعه فقال من المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة العاله رعاء الشاء يتطاولون في البلاء في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امرا دينكم يبقى الدين اسلام وايمان واحسان طيب سؤالي الاول كيفيه الامتحان ان شاء الله المحاضره القادمه وهي المحاضره الاخيره ان شاء الله ما عقيده المعتزله وما وجه الاختلاف بالضبط وما عقيده الاشاعره وما وجه الاختلاف بالضبط يعني كاتب السؤال ده مين يا جماعه من الذي كتب هذا السؤال ما عقيده المعتزله وما وجه الاختلاف مين اللي كتبه طيب يعني الخلاف بينا بالمعتزله في في في اي مسائل ما احنا نختلف معهم في الاسماء والصفات نختلف معهم في القدر لان هم عقيدتهم قدريه نختلف نختلف معهم في مسائل الايمان لانهم يقولون بان الناس يعني اما في الجنه خالدون او في النار خالدون او عندهم يعني مسألة أخرى وهي المنزلة بين المنزلتين زي قريبين من الخوارج فنختلف معهم في مسائل الإيمان أيضا ماشي كذلك الأشعار نختلف معهم في مسائل كثيرة في الإيمان ونختلف معهم في كثير من مسائل الأسماء والصفات فمش عارفين هو ماذا يقصد بهذا السؤال نشأل رسالة نشأل رسالة نشأل رسالة ايوه فاحنا بس يوضح لنا ماذا يريد في من اوجه الخلاف يعني طيب ايه السؤال ما الفرق بين حديث ادم وشخص يقول سرقت بقدر الله في الماضي اللي سرق بقدر الله عز وجل في الماضي سرقت تابل الله ولا ما تابش تاب الى الله عز وجل تبت الى الله قدر الله علي وسرقت وفعلت كذا وكذا وانا تبت الى الله عز وجل من هذا الفعل خلاص فالذي سرق وتاب هذا لا يحتج بالقدر انما الذي يحتج بالقدر الذي ايه يريد ان يسرق ويستمر في السرقه انا انا رايح كده رايح هقتل فلان يا عم استهدى بالله خليك طيب بيقول لك لا انا رايح هقتله طب ليه كده يقول لك هو ربنا قدر عليا ان انا اقتله هذا هو الممنوع هذا لا يحتج به لان في الاصل مش عايز حد يلومه بقى مش كده هذا قدر ربنا اهو اما انا جاي اقول يعني انت مش هتنتهي طب خد هم ضرب وده برده بالقدر لا يبقى المساله لن تنتهي طيب قال الله تعالى في سوره ال عمران ولا يحزنك الذين يسرعون في الكفر انهم لا يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولا هم عذاب عظيم وقال تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ونحن نعلم ان الله لا يظلم احد فالرجاء التوضيح احنا قلنا يا جماعه وما معنى الاراده والمشيئه في هذا الموضع طيب يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره احنا قلنا يا جماعه ان الاراده بتنقسم الى قسمين اراده كونيه واراده شرعيه إرادة إيه كونية وإرادة شرعية طيب كيف نفرق بين الإرادة الشرعية والكونية الإرادة الكونية دي يا جماعة التي لا دخل للعبد فيها لا دخل للعبد فيها يعني أراد الله عز وجل لنزول المطر مش دي إرادة شرعية ولا كونية لا ملكش دخل فيها مش كده؟ طيب يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد الاراده هنا ايه؟ ليه؟ شراي ايه؟ لانها بتتكلم عن شرع عن دين مش كده؟ اه بتتكلم عن شرع ودين يلزمك الله تعالى به خلاص؟ طيب الاراده الكونيه قد يحبها الله وقد لا يحبها مش كده يعني خلق ابليس اراده كونيه ولا شرعيه كونيه طيب هل هي يحبها الله يعني يحب ابليس لا يحبه مش كده طيب الإرادة الشرعية الإرادة الشرعية يعني لما قال لك إن الله يحكم ما يريد دي محبوبة لله عز وجل ولا لا أراد منك الصلاة والصيام والزكاء والحج مش كده إرادة شرعية ولا ولا كونية هاي هي محبوبة لله ولا لا محبوبة لله خلاص طيب المشيئة ما فتش كونيه وشرعي المشاكل لها ايه كوني يعني لن تجد كلمه مشيئه في القران ولا في السنه الا والمقصود بها ايه المشيئه الكونيه لمن شاء منكم ان يستقيم مش كده اي اشاء الله يختم على قلبك وما تشاؤون الا ان يشاء الله فالمشيئه كلها اذا نسبت لله تكون مشيئته ايه كونيه مشيئه كلها كونيه خلاص طيب الايه هنا بيقول يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ليه لانهم يسارعون في الكفر خلاص لماذا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ليه يا جماعه لانهم يسارعون في الكفر طب اللي يسرع في الكفر يستحق من الله ان يرحمه ولا ان يعذبه طيب يبقى مفيش اه يبقى مفيش خلاف في الايه طيب الايه الثانيه يضل من يشاء ويهدي من يشاء يضل من يشاء ظلما ولا عدلا اه طب ليه بنقول عدلا لان الله لا يظلم منزه عن الظلم سبحانه وتعالى فاذا اضل عبدا اضله على علم انتوا عارفين الايه اللي بتقول افرائيت من اتخذ الهه فواه واضله الله يعني ايه واضله الله على علم على علم سابق ان هذا العبد ها سيكون ضالا متخذ هواه الهه من دون الله عز وجل خلاص فيختم على قلبه ويزيده ضلال فيزيده ضلالا على ضلاله وكفرا على كفره وزادهم ايمانا ده للمؤمنين ويزدهم رجسا الى رذيمه هذا المنافقين والكافرين خلاص يا جماعه فالله عز وجل اذا اضل احدا اضله بايه بعلمه وعدله واذا هدى انسان فبرحمته وفضله سبحانه وتعالى فلا خلاف ولا تعارض بين الايات اقوم بتوزيع حلاوه المولد قبلها بيوم او بعدها بيوم بنيه اطعام الطعام, الطعام يعني هترز بدل الحلاوه الناس محتاجين رز مش كده هل الدعاء يغير القدر اجبنا على هذا السؤال لا هجره بعد الفتح ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في المات الهجره مستمره وبقيه الى ان تقوم الساعه يكون الجواب ان شاء الله في حديثنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جاييه عشان ما تنساش لا سهل جدا ان شاء الله الله <تصفيق> اكبر <تصفيق>